وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني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 بذات الصدور وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لَيَقُولَنَّ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تَارِكٌ بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره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 إنهم ملاك ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون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 ما تجرمون واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء, وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان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 افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ آلِهَتِنَا عَن قولك وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيث فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة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 وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عاصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم يا أولئي بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟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 أَأَمْرُنَا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا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 مِنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بعدا لِّمَذْيَنَ كَمَا بَعْدَ الثَّمُودِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طَرَفَيِ النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر الْمُحْسِنِينَ فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب بَقِيَةٍ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم